إله العالمين وكل أرض ورب الراسيات من الجبال بناها وابتنى سبعا شدادا بلا عمد وعلم ولا رجال إله العالمين وكل أرض ورب الاسيات من الجبال بناها وقتنا سبعا شدادا بلا عمد يريد فلاها وقتنا سبعاً شداداً إلى عمد رمينة والآبتان وسواها وزيناها بلور من الشمس المضير في والهلال ومن شوب انت لا افد دجا مراميها اشد من النصار مراميها اشد من النصار Al-Fatihah وشق الأرض أن بجست قيولا وأنهار من الأرض السلال وبارك في نواحيها وزك بها ما كان من حرق ومال. فناد ويلنا ويلا طويلا واوچ بي سلا سلهطوال فناد ويلنا ويلاً طويلة Reggae right. right.